محمده الحمد لك يا رب. رب رب أن جعلتنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المجينة الفائدة بالوصول إلينا ونذار السلام يا رب. ونشكره على هذه العصير ونستعين به ونستهديه على الزوام ونطلب الفوز بقربه والرجاء والامن. ونسأله العفو والعافية وحسن الختان وكتير قانيل كبر العالم هذه <تصفيق> أبوار طالب الصباح خاتم الرسل شريف